وإذا قيل له اتق الله هكرهت وتقول بمنافقي تقوى خديتك خديت ترصى فسادت عرضي دونك اخذته العزه بالاثي دخم عنك عز دفن بلندي بي ولويتنكو او بنهبك دخلت يبيك منته سر قلنا اخو قلنا جاء به صوت و تعالى بحسويتك بش فحسبه جهنم جهنم ترى هي او جهنم بيت صوت بسوي ولبيس المهار ونخش نفي نجك جهنم بومروف